بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبي موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون يستضعف قائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن ننعل الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأوضي ونري في وهامان وجنودهما منهم وجنود. ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، إليك، إن من المرسلين، فالتقطه آل في العون ليكون لهم عذو وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه لا تقتلوه عشاء ينفعنا أو نستخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موشى فارغا إن كادت لتبدي به لولا لولا ناظرنا على قلبهن لتكون من المؤمنين. وقالت لأخي قصيه فبصرت به عن ذنب لا به لا يشعرون. وقالت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 الله حق ولكن أكثرهم, ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ جده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها فوجد فيها رجلين يقتدلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاشتغاته الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى, فوكزه موسى فقضى عليه قال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 قال له موسى إنك لغوي مبين وما تريد وما تريد ان تكون من المصلحين وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى قال يا موسى ان الملا يئتمرون بك ليقتلوك فاخرج فاخرج اني لك فخرد منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه القاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء ووجد, ووجد من دونهم امراتين تزودان قال ما قطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا, وابونا شيخ كبير فتقالهما ثم تولى الى الظل فقال فقال ربي إني إلي من خير فقيل فجاءته إحداهما تمشي على, استحياء تمشي على استحياء إن قالت إما بي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القطط قال لا تخفن جود قال لا تخفنا نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجذه إن خير إن خير من استأجوت القوي الأمين قال اني أريد أن انكحك إحدى بنتي هاتين على على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 قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الاجل وسار باهله انا من جانب الطور نار انا من جانب الطور نار قال لاهلهم كفوا إني انست نار ان أتيكم منها بخبر أو دعوة أو دعوة من النار لعلكم تفضلون. فلما أتاهنود من شط الوادي أيمن في البقعة في البقعة المباركة من الشدة أي يا موسى. فلما رأاها تهتز كأنها, كأنها جام ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء غير سوء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 وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسل فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنجد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا ونجعل لكما سلطانا فلا يطلون إليكما بآياتنا إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاء وما سمعنا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي ومن تكون له عاقبة الدار انه لا يصلح الظالمون وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت, لكم ما علمت لكم من اله غيري فاوقد لي يا هامان على الطين على الطين فاجعل لي خرحا لعلي اطلع إلى إله موسى وإني وإني لا ظنوه من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا وظنوا أنهم إلينا لا يدعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعنا وبوحين ولقد اتينا موسى الكتاب من بعدما اهلكنا من بعد ما أهلكنا القرون الاولى بقائرا للناس, للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغرب إذ قضينا, إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولا واتلوا عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بدان بالطول إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما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 الحرام تغافر وقالوا وقالوا إن ب كل كافرون والفت ب كتاب من عين الله هو أهدام هو أهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ هَوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ بِغَيْرِهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ وَضَّحْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ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 أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن التبع الحدى معك نتخطف من أرضنا أولم يمكن لهم حرما آمنا يدبى إليه مرات كل شيء لزقًا إلا دونا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بقعة معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن, لم تسكن من بعدهم قليلوا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرآن حتى يبعث في أمها رسول إيه عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرآن إلا وأنها ظالمون وما فمتع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقا فلا تعقلون أفما وعدناه وعداً حسناً فهو لا قيد متعناه متع الحياة الدنيا ثم هو يوم ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شعكائي الذين كنتم تذرون قال الذين حق عليهم القول ربنا وَأَمَّا تَبَوَّنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّاَنَّ يَعْبُدُونَ وَقِيلَ دُعُوْ شُرَكَاءَكُمْ فَدَعُوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَدِيْبُوا لَهُمْ وَرَأَوْا الْعَذَابَ لَوَأَنَّهُمْ كَانُوا, لو أنهم كانوا ويوم يناديهم فيقول ماذا أدبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وَرَبُكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْقِيَارَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُكَ يَعْلَمُ مَا صدرهم وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل تغمدا إلى, الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون قل رأيتم جعل الله عليكم إنها رسم دين إلى يوم القيامة مَن من إله غير الله يأتيكم بليل تشكرون فيه أ تبصرون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 فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَهَا لَكُمْ فعلموا, فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَبُطِلَ الَّذِي كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ قارون كان مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ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 أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يشأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين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 وقصفنا به وبداره الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ ينصرونه من دون مِنْ وما كان من دُونِ اللَّهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه وَإِكَانَهُ لَا يُفْنِحُ الْكَافِرُونَ فِي الْكَدَارِ الْآخِرَةُ نَجَّالُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوَّنَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فَتَادَةٌ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ مَنْ جَابَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا فَلَهُ خَيْرٌ منها وما يا بالسيئة فلا رد الذين يعملوا السيئة إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فوض عليك القرآن لрадك إلى معد، والرب أعلم من جاء من هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا, إلا رحمة من ربك فلا, تكون فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا عن آيات